قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُ ف خَاف الصّورِ فَجَمَعْنَاهُ جَمَّ وَعرَب نَّ جَهَّم يَوومَئِذِ للِكَافِرينَ عرضَ الذينَكََت أَعْيُنُهُم فيِي فِطَا إِ فِكرِ وَكَانوا لَا يَْتَطحونَ سَمعا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 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِقَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم, كانت لهم جنات الفذدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذادا لكلمات رب